قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا إِنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَتَسْلِيمًا كَثِيرًا í hallgatunk egy újabb részletet ebből a programból, egy szép koránt sem. És szeretnénk, a hallgatók is részt vegyenek ebbe a részletbe. És szeretnénk, is részt vegyenek ebbe a részletbe. És szeretnénk, a hallgatók is إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فمن هذا الحديث النبوي الشريف يتبين لنا أن القضاء والقدر كله بأمر الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء وكل شيء قد كتب فحول هذه فحول هذا المعنى تدور حلقة اليوم فذكر الشيخ محمد يعني سيدنا عبادة بن الصامت يقول ابنه إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليختك فاز وعين يعني القضاء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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم زاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا الرضا هو رفع الجزع وحصول الطمأنينة والسكينة في القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فانتفاء الجزع وحصول الطمأنينة والسكينة في قلب المؤمن هذا هو الرضا الرضا هو سمرت التوكل على الله والتفويض والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى هو قرة عين المشتاقين وهو نعيم العابدين وهو حياة القلوب الله لقد سبق القوم السعاة وهم على فروشهم نائمون وتقدم الركب وهم في سيرهم واقفون سبقوا غيرهم بعمل القلوب إذ أن عمل القلوب يسبق عمل الجوارح ويجعل صاحبه يسبق غيره فمن عمل القلوب الرضا الرضا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أمر الله تعالى عباده بالصبر وندبهم إلى الرضا ومدحهم على المحبة الصبر واجب على العبد ودرجات الرضا العالية مستحبة وأهل المحبة فوق ذلك المحبة فوق الرضا والرضا فوق الصبر يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الرضا بالزوق فقال زاق ضعم الإيمان وعبر عن المحبة بمن وجد حلاوة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يغزف في النار ففي الرضا قال الزاق طعم وفي المحبة لله ورسوله قال وجد حلاوة وجد حلاوة مرتبه أعلى من ذاق طعم، مما يدل على أن المحبة فوق الرضا والرضا فوق الصبر. يقول بعض العباد إننا لفي سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لا جال دون عليها بالسيوف. ويقول آخر إنه لا يمر على القلب أحيان يقول فيها المرء لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش حسن هؤلاء هم أهل المحبة وأهل الرضا والله تعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك <تصفيق> الذي يقرأ هذه الآية يقول إنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لكل عبد في هذه الأمة حصة من انشراح الصدر بمقدار اتباعه لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم له حصة من ذلك الانشراح بقدر اتباعه لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فانشراح الصدر وطمأنينة القلب وحصول السكينة ورفع الجزع هذا هو الرضا بالله سبحانه وتعالى هو ثمرة التوكل والإزعان والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى <تصفيق> فضيل الشيخ هذا الشيخ محمد ذكر في صدر حديثه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ايه معنى الإجمال لهذا الحديث يعني؟ جزاك الله خير ومبرك الله فيك. الرضا بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا فالرضا بالله الرضا بربوبيته والرضا بألوهيته الرضا بربوبيته الرضا بتقدير الله سبحانه وتعالى لحبه نكن لا أema بس فقط أتصال السلام عليكم عليكم السلام و الله وبركاته كذلك يا مولان؟ أفسد متحطة اللي يكرمك اللي يكرمك كان ليس سؤال كده يا مولان؟ بتفضل اسألتك كذاكم الله خيراً حضرتك أنا أحياناً يعني الواحد بيجي عليه فترات إنه هو بسبب المشاكل والأعباء اللي هو بيواجهها ساعات بيجي له نوع من من إنه يعني يجي له درجة يأس أو, أو, أو بيجي له إحباط فهو الواحد راضي بالقضاء والقدر بس يعني احيانا الواحد مثلا بيجي له مشكلة اكبر من قدراته فبييقس ساعات بيغضب ساعات ممكن يقول لفظ يخالف الشرع بس الواحد غزبا عنه يعني فهل الواحد كده مقصر بس هو احيانا دايما الواحد بيراجع نفسه واحيان كتير برضو يغضب او او او يبقى متضايق من التصرفات اللي هو بي بيعملها اثناء فترة الغضب دي فالواحد برضو خايف ان هو يكون مش راضي يكون ربنا بيزود الحاجات دي بسبب ان هو احيانا بيغضب او ما بيقدرش بالقضاء والقدر بس في الاخر برضو الواحد بيبغزبا عنه يعني هو متضايق ان في حاجة ابتلاء مثلا نازل عليه او مشكلة فهو ما بيقدرش يقاومها، فالواحد خايف برضو فمش عارف والله تمام ماشي. جزاكم الله خير جزاكم الله خير نشوفك ان شاء الله ماشي اكمل شيء الرضا بربوبيته اي رضا بتدبير الله سبحانه وتعالى للعبد والتوكل عليه والاستعانة به فلزاما على كل عبد يريد أن يكون ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أوه. وكل حديث قال به النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا أن يوقن بأنما ما دبره الله سبحانه وتعالى للعبد وأنا ما اختاره الله سبحانه وتعالى للعبد مما لا شك فيه هو الخير فلزاما أن يوقن بذلك أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى للعبد هو عين الخير وهو تمام الخير وإن كان لا يرى فيه الخير أو يرى في ظاهره غير ذلك ولكن لا بد أن يوقن أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده إلا الأفضل ولذلك الراضي بتدبير الله سبحانه وتعالى يطمئن القلب. دوما مطمئن القلب فإذا ابتلي ببلية أو أصيب بمصيبة علم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه أو أن الله سبحانه وتعالى أصابه بتلك المصيبة وفي تلك المصيبة الخير له لأن الله سبحانه وتعالى يختار لعبده الخير فلو نظرت أيها الأخ الحبيب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا كثيرة جدا مدار كل أحاديث الرضا يدور حول أن العبد لزاما عليه أن يوقن بأن اختيار الله سبحانه وتعالى له هو الأفضل فإذا ابتلي بمرض فهو يرى من وجهة نظره أن هذا المرض ليس فيه خير فلو أيقن أن الذي ابتلاه بالمرض هو الحكيم جل وعلا وابتلاه لحكمه وأيقن بذلك وأن هذا اختيار الله سبحانه وتعالى له لعلم أن فيه الخير هذا الرضا بربوبيته ولذلك مما أثر من عن السلف الصالح منهم مثلا عمران بن حسين وغيره الذي ظل على فراشه قرابة ثلاثين سنة وهو على فراشه فلما دخل يعني أحد إخوانه لزيارته وكان قد تأخر فأراد أن يجعل اعتذارا بين يديه لسبب التأخير فكأنه يقول له يعني سبب تأخير أنني لا أستطيع أن أراك في هذا المشهد إذ أنه يعني ثقب له ثقب بسريره أنه لا يستطيع أن يقوم، فقال له أحبه إليه أحبه إليه أن الله سبحانه وتعالى اختاره لي فأنا أحبه إذ هو اختيار الله سبحانه وتعالى لي والرضا بألوهيته فلزاما كذلك على كل عبد أن يكون مخلصا ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى فخذ مثلاً على سبيل المثال أمرنا الله سبحانه وتعالى بأوامر كثيرة في القرآن الكريم كثير من الناس ربما لا يمتثل مثلاً على سبيل المثال ربما لا يحافظ على الصلاة ثم تراه يقبل يديه يعني ويقول الحمد لله الحمد لله أنا راضي بقضاء الله وقدره فإن كان حق راضياً فلزاما عليه أن يكون راضيا بلوهية الله سبحانه وتعالى أمره الله سبحانه وتعالى بالعبادات فلزاما عليه أن يمتثل ويمتثل العبادة بحب يفعل العبادة بحب إذ أن كثيرا من الناس مثلا يصلون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال تجد كثيرا ممن يصلي الآن أرحنا منها فإذا وقف خلف الإمام والإمام يعني صلى ربما بقصار الصور يرى أن الإمام قد أطال فما السبب في ذلك أيها الحبيب السبب في ذلك أن هذا لم يعرف معنى الرضى بألوهية الله سبحانه وتعالى ولذلك في كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به لا بد أن نرضى ونعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بعبادته لنفع يعود على الله سبحانه وتعالى. أنما المستفيد من العبادة هو العبد، فلذلك يفعل العبادة بحب الرضا بألوهيته، يعبد الله سبحانه وتعالى ممتثلا أمره مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. في جميع أوامر الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين أمر ولا أمر، إذ أن الأوامر كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرضا بنبيه. صلى الله عليه وسلم وهو بكمال التسليم المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وينتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المال والأهل والولد فكمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم الرضا بنبيه وللأسف إن الكثير من الناس يزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عقله يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بهواه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بمنام في رؤية منامية في أي شيء من ذلك يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه إذا كان راضيا ويريد أن يذوق طعم الإيمان الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون عنده تمام الرضا الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم بكمال التسليم المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وكذلك بالإسلام دين إذا حكم أو إذا قال فلا بد كذلك أن يكون بتمام التسليم المطلق للحق والانقياد بأمر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذا, ج... إذا تحققت أولئي الثلاثة يذوق طعم الإيمان الشيخ محمد عبيب عايزين حضرك توضحناها شوية أي إيه رضية بالإسلام دي بس قبل كده بس تجاوب لنا على سؤال الأستاذ متحت والله بالنسبة للأستاذ متحت يعني لو مه لنفسه على ما يفعل بيدل على أنه له نفس لوامة فهناك نفس مطمئنة وهناك نفس لوامة المطمئنة محمودة والنفس اللوامة كذلك صاحبها محمود لأنه يراجع نفسه وعلى العبد يعني إذا وصل إلى درجة الرضا فإنه لا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى لأن من سمرات الرضا أن العبد يقول ما يرضي الرب سبحانه وتعالى ويفعل كذلك ما يرضي الرب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لم يحزنون الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا كذلك في كل الحادثات وفي كل الأزمات وكل ما يسقل على الإنسان لا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى كنت ذكرت آنفا أن ثلاثة من العلماء جلسوا فقال أحدهم أنا أريد الموت لأتقلل من الزنوب وقال الآخر أنا أريد الحياة لأزيد من الطاعات أما الثالث فقال أنا ما أريد إلا ما يريد ربي سبحانه وتعالى اللهم أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفن إذا كانت وفاته خيرا لنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء النبي عليه والسلام فالعبد يعني يختار ما يختاره الله له يعني ربما كان في صلاح العبد الغنى فالله يغني إذا كان في صلاح العبد الفقر فالله يفقره إذا كان في ذلك صلاته إذا كان في صلائح الصحة أعطاه الصحة إذا كان في صلائح المرض ليضمن له الرضا ويضمن له الدار الأخيرة ويكون هذا في مصلحته فالخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى فعلى العبد إذا وصل قلبه إلى مرتبة الرضا وهي فوق مرتبة الصبر كما ذكرت لابد أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ولا يتبرم ولا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى لماذا رضيت بالإسلام دينا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الإسلام يأمر بالعدل في كل شيء بدءا من توحيد الله سبحانه وتعالى فتوحيد الله عدل والشرك ظلم إن الشرك لظلم عظيم فكيف يكون التوحيد عدلا؟ هذا نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن قال أولهن أن تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق يعني من ذهب أو فضة وقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير دار سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك لا شك أن هذا ظلم وقد جاء في الحديث القدسي وفي إسناده كلام أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونوا إلي فالله عز وجل يأمر بالعدل وأول العدل توحيد الله سبحانه وتعالى والإسلام دين العدل أعطى للروح متطلبات وأعطى للبدن متطلبات ولم يجر بأحدهم على الآخر كما أنه اهتم بالآخرة و ولم يهمل الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كيف تهمل الدنيا وهي مزرعة الآخرة إن الصلاح في الدنيا بيؤدي إلى رضا الله والجنة في الآخرة إذن الدنيا هي مزرعة الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطك الذي حق حقا من العدل الموازنة بين متطلبات الروح ومتطلبات البدن لا يهمل أحدهما على حساب الآخر والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في القول وأمر بالعدل في الكتابة وإذا قلتم فعدلوا ولو كان زى قربة وليكتب بينكم كاتب بالعدل كما أمر بالعدل في الحكم وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل كما أمر بالعدل في الشهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا كذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل حتى مع الكفار المخالفين لنا في الملة فقال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى كما أمر بالعدل في الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقصط كما أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كما أمر بالعدل بين الزوجات، فإن خفتم ألا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ونظام الزكاة في الإسلام كله عدل. لم يأمر بالزكاة في كل الأموال إلا ما بلغ النصاب، والنصاب هو حد الغنى الذي يجب مواساة الفقير فيه. فليس من كل المال يخرج الزكاة، إنما يخرج من من من المال الذي بلغ نصاباً. نصابا وهو حد الغنى، وجعل المقدار الخارج للزكاة مقدار لا يضر بالغني وهو في نفس الوقت يغني الفقراء، فالله عز وجل لم يظلم طبقة الأغنياء لحساب الفقراء ولا الفقراء لحساب الأغنياء، فلو كان المشرع من من الأغنياء لراعى طبقة الأغنياء لو كان المشرع يعني الرأسمالية بيشرع لرأسماليين لو كان المشرع من طبقة الفقراء زي الاشتراكية والشيوعية لراعى الفقراء وظلم الأغنياء ولكن الله سبحانه وتعالى هو رب الأغنياء ورب الفقراء ورب جميع الخلق فشرع لهم شرعا لم يظلم فيه أحدا سبحانه وتعالى وقد أجمع العقلاء أنه لم يطرق العالم شريعة أفضل من شريعة الإسلام صحيح. لم يأمر الإسلام بشيء ويقول العقل لا ولم ينهى عن شيء فيقول العقل لا هذا هو شرعنا وهذا هو إسلامنا نعم جزاكم الله خير حظاك النقطة اللي ذكرتها بتاعة الرأسمالية والاشتراكية وكذا الإسلام في حد ذاته يعني هو حرب لهؤلاء يعني هؤلاء يعني دخلاء على دين الله عز وجل في الرأس المالية يرمون القمح لكي لا يأكله الناس في البحار وسيدنا عمر بن عزيز ينثر حب القمح حفاظا على السعر العالم وتأكل منه الطير نعم. يعني حتى تأكل الطير من خير المسلمين فسبحان الله يعني فما أعد هذا الدين يعني سبحان, سبحان الله, الله. فضلت الشيخ عاطف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرتها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول لا شك أن للرضى ثمرات فما هي ثمرات الرضا من أعظم ثمرات الرضا أن الرضا يثمر رضا الرب سبحانه وتعالى أعظم ثمرا للرضى أن من رضي بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرضى عن وتأمل أخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لما يدخل أهل الجنة الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى لعباده الذين دخلوا الجنة دخلوا الجنة إذ أنهم كانوا في الدنيا يمتثلون أمر المولى سبحانه وتعالى ورضوا بأوامر الله وبقضاء الله وقدره فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يا عبادي هل رضيتم يعني تأمل الله سبحانه وتعالى يقول لهم يا عبادي هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الأولين ولا من الآخرين يقول سبحانه وتعالى أحل عليكم رضوان فلا أصطل عليكم أبدا نالوا هذه المنزلة العالية وهذه الكلمات من الله سبحانه وتعالى وأن المولى سبحانه وتعالى جل جلاله يقول لهم أحل عليكم رضوان فلا أصطل عليكم أبدا بالرضى فالرضى يثمر الرضا وكذلك الرضا يجعل الإنسان غنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما تفضلت ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس فالغنى غنى القلب ولذلك لما يكون أغنى الناس فهو لا ينظر إلى أحد من الخلق أنه أغنى منه فهو يرى في نفسه أنه أغنى الناس ما السبب في ذلك؟ وصل إلى هذه المنزلة بالرضى أنه أغنى الناس فإذا رأى مهما أوتي غيره من مال من صحة من جاه، من سلطان فهو يرى أنه أغنى الناس فلذا لا ينظر أبدا لأحد من أهل الدنيا أنه أفضل منه في أمور الدنيا ولذلك من ثمرة الرضا لما يكون أغنى الناس فيكون هذا القلب ليس فيه غش ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين لماذا أنا أحسد غير إذ أني أرى أنه عنده ما ليس عندي وربما أرى أنا أنني أولى بهذا الذي عنده فلو كنت راضيا فلا أنظر إليه بهذا المنظور ولكن أنظر أن الذي أعطاه هو من؟ الله سبحانه وتعالى وأن الذي أعطاني هو من؟ الله سبحانه وتعالى فلذلك الراضي دوماً في غنى دوماً ينظر في نفسه حتى إذا كان الأمر في أمور الدنيا فهو لا ينظر أبداً إلى من هو أعلى في أمور الدنيا ولكن دوماً ينظر إلى من هو أدنى منه من هو أقل منه وقتها يرى نعم المولى سبحانه وتعالى فالراضي لا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أعلى وينظر في أمور الآخرة إلى من هو أعلى ولذلك كان أغنى الناس حينما يرى واحد من الناس أغنى منه لا يلتفت إليه بل يلتفت لمن هو أقل منه ينظر حينما يرى واحد من الناس يركب سيارة قل الحمد لله أعطاني الله سبحانه وتعالى لأمشي عليها غيري لا يستطيع أن يمشي حينما يرى واحد من الناس عنده مال يقول الحمد لله الذي أعطاني جهازا أعطاني معدة تطحن الطعام طحنا وهذا الذي عنده من الأموال كذا وكذا ليس عنده مثل ما عندي إذا رأى أي إنسان عنده أي نعمة منصب جاه سلطان من أمور الدنيا فهو يوقن بأن هذا الذي عنده فهو عنده خير منه ولذلك قال قائل وهو يوصف الإنسان ليعدد نعم الله سبحانه وتعالى يا من نسى العهد القديم وخان من الذي سواك في صورة إنسان هو ينظر أن هذه نعمة هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى من الذي سواك في صورة إنسان من الذي غذاك في أعجب مكان من الذي بقدراته استقام الجثمان وكم من واحد غيره لم يكن مثله في ذلك من م. الذي وهب لك العقل فاستبان من الذي وهب لك العقل فاستبان فحينما ينظر إلى من هو أعقل منه فيقول الحمد لله في من هو دون وهكذا حينما في أي أمر من أمور الدون وبدون مقطع كلام حضرتك يا شيخ ماطف مناسبة الحديث ده كانت إيه؟ يعني بعض الناس يفكر ان إرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يعني تكون غني المال يعني هو صلى يقصد غنى القلب ولكن السائل مجاله كان بيسأله كان تقريبا يطلب منه شيئا يعني هو الحديث حديث مم. أبو هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فكان من بينها إرضى بما قسمه الله لك, لك تكون أغنى الناس وكثيرا من الناس كما تفضلت هو يظن أن الغنى غنى يعني المال ولا يلتفت إلى غيرها أما الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكون الراضي يكون سليم القلب ثمرة من أجل الثمرات بعد رضا الله سبحانه وتعالى فهو لا يحقق أحد ولا يغش أحد ولا يلتفت إلى ما عند أحد فيكون سليم القلب وكذلك من ثمرات الرضا أن الراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وراضي بما قسمه الله له نادراً نادراً ما يحصل عنده الهم والغم من مراقبة الناس لأنه لا يراقب الناس فهو سليم القلب فلذلك يتخلص من الهم والحزن بمراقبته للناس لأن من راقب الناس ما همًا هو لا يراقب الناس لا يراقب الناس في أمور مم. الدنيا مم. وكذلك هو يجره إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بالنسبة لثمرات الرضا كثيرة يعني يكفي أن فيها تخلص العبد من الهم وكذلك فيها أن الرضا يؤدي إلى شكر النعمة أن الرضا يؤدي إلى شكر النعمة مم. حينما ينظر إلى النعمة تشكروا ويرضها لكم ه... ه... هذه النعمة تدوم بالشكر مم. هذه النعمة تدوم مم. بالشكر مم. والله سبحانه وتعالى يرضى من عباده الشكر وكما قالوا بالشكر تدوم النعم ولو نظرت أيها الأخ الحبيب في حديث السلاسة الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم الحديث المعروف حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذي نال رضا الله سبحانه وتعالى هو من؟ هو الذي شكر هو الذي شكر فنال رضا الله سبحانه وتعالى أما كل من لم يشكر من الأبرص والأقرع فلم ينرد الله سبحانه وتعالى ورجع كما كان فقيرا كما كان أقرع كما كان وأبرص كما كان ودامت النعمة عند من؟ عند الذي, عند شكر. الذي شكر وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبب في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا مم. له بلدة طيبة مم. ورب غفور فأعرض عن أي شيء عن الشكر فعاقبهم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جزاكم أنا هنتقل لنقطة تانية فضلت الشيخ محمد من الرضا بالله عز وجل الرضا بأفعاله وأكيد أفعال الله عز وجل لا تخلو من حكمة كل أفعاله بحكمة سبحانه وتعالى بعض الناس قد يعني يسأل أو يستغرب طب يعني فما الحكمة من خلق إبليس وأعوانه مثلا من الظلمة وغيره الحكمة هناك حكم كثيرة من خلق إبليس وجنوده والكفار والمشركين لله عز وجل حكم كثيرة منها إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق المتقابلة خلق الله عز وجل السماوات والأرض خلق الله الليل والنهار خلق الله تعالى الإيمان والكفر خلق الله عز وجل الملائكة والشياطين والهدى والضلال لأن الله سبحانه وتعالى قادر ومن الحكم أيضا إظهار آثار أسماء الله الحسنى مثل الجبار القهار شديد العقاب إذا كان الله عز وجل رحيم فمتعلق الرحمة بالمؤمنين وشديد العقاب متعلق بمن متعلقة بالمشركين والكفار وجبار وقهر لمن للمشركين وللكفار فلا بد أن تظهر آثار هذه الأسماء الحسنى في خلقه الله عز وجل غفور فلا بد من وجود مغفور له الله عز وجل تواب فلا بد من وجود متاب عليه الله عز وجل الرحيم فلا بد من وجود مرحمين لتظهر فيهم هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وكذلك تظهر آثار صفات متضمنة لحلمه وعفوه ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى فالله عز وجل حليم ومعنى حليم أنه لا يعاجل الكافرين بالعقوبة بل يمهلهم سبحانه وتعالى لأنه قادر أين يذهبون من قبضته؟ عز وجل ولو يؤخذ الله الناس بالظلمهم ما ترك على ظهرها من دب والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني من الخيرات حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلابد أن تظهر آثار صفات لله عز وجل متضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته يغفر سبحانه وتعالى لمن أخطأ ثم تاب لمن أشرك ثم أسلم لمن كفر ثم آمن وكذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هناك طاعات تتعلق بالحب والبغض والموالاة والمعاداة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوسك عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادات في الله فلا توجد فلا يوجد بغض إلا على من كفر بالله ولا توجد معاداة إلا لمن عاد الله سبحانه وتعالى إذا سب أحد أباك فإنك تغضب لأبيك أما إذا سب إلهك وهو أعظم سبحانه وتعالى من كل خلقه عز وجل فلا بد هنا يعني أن يتحرك القلب بالبغض لأعداء الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يرجو لهم الإيمان ويرجو لهم الهدية ويرجو لهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى قال بعض الصالحين وددت أن الخلق أسلموا وأن يخرض جلد بالمقارير يعني أوزى في الله عز وجل على أساس أن الناس تسلم وتؤمن بالله سبحانه وتعالى وفي ذلك نجاتهم وفي ذلك حفظهم يعني كذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن وجدت كثير من المعجزات والآيات وخوارخ العادات بسبب وجود مشركين وسبب وجود كفار كطوفان قوم نوح والريح والصاعقة لعاد وساموت والإغراق لفرعون وانقلبت النار بردا وسلاما على إبراهيم لماذا هذه الآيات لوجود إيمان وكفر لوجود هدى وضلال ظهرت مثل هذه الآيات فلو كان كل الناس على الهدى ما ظهرت مثل هذه الآيات فلله عز وجل الحكم البالغة فيما يقول وفيما يفعل سبحانه وتعالى كزاكم الله خير برضو نفس النقطة كده بسنتين النقطة تانية المصائب بعض الناس قد يظن أن المصائب هذه يعني عليه شديدة وعظيمة هل في حكمة من خلق المصائب؟ اي نعم كزاكم الله خير. كما تفضل شيخنا أستاذنا فضلت الشيخ محمد ورك الله فيه أن ما من شيء يخلو من حكم فمن أسماء عبنا سبحانه وتعالى الحكيم فما من شيء يحدث في الكون إلا الحكم وما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلا الحكم ولذلك أيها الحبيب الله سبحانه وتعالى من يعني خلق المصائب والبلايا ونزول المصائب والبلايا وابتلاء الله سبحانه وتعالى للعباد فيه من الحكم اختبار صبر العبد هل هذا العبد يصبر ولا لا يصبر فيعني كما استمعنا من الأخ السائل أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يبارك فيه أنه قال يعني أحيانا بحس إن الابتلاء يعني مش قادر أصبت شديد يعني بحس أحسن وإيه شديد علي لابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يبتلي العبد إلا الحكمة يختبر صبر العبد ربما يعني بعض الناس يقول أنا لم أذنب يعني أنا لم أقع في الذنب لماذا هذا الابتلاء يعني هذه البلية التي عليها شديدة لابد أن يعلم أن هذا لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى ولذلك أنت تنظر في الذين صفروا على البلاء أصل المسألة أنهم كانوا من الراضي ذلكم الرجل أو قلاب أو غيره الذي ذكر خبره ذلكم رجل الذي كان مشلول اليدين كذلك الرجلين كذلك ضعيف السمع ضعيف البصر، فمر عليه المار وهو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيله هذا مما لا شك فيه صادر راض بقضاء الله فهذا الذي سمع الكلام لا يعي ما يقول مش لا يعي ما يقول ما يسمعه ولكن يراه مشلول اليدين الرجلين يعني ثقيل السمع ضعيف البصر ويقول الحمد لله الذي فضلني فقال له يا رجل أي شيء فضلك الله به على العباد قال ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا فتأمل باللسان يذكر الله سبحانه وتعالى ويشكر فيرى أن هذه نعمة من أجل النعم فسبحان الله انظر إلى هذا وانظر إلى المرأة التي روي خبرها في زمن نبي الله داود تلك المرأة التي ابتليت ببنات يعني مريضة فكانت هذه المرأة تجمع الصوف وتغزل الصوف ثم تنزل وتبيعه في الأسواق فكونها تجمع الصوف وتغزله يأخذ منها وقت وجهد فجمعت الصوف ثم غزلته وجعلته أحبالاً وخيوطا ثم نزلت تبيع فبينما هي في الطريق تحمل هذا الغزل على رأسها فإذا بطائر يخطف هذا الغزل ويطير فماذا تفعل جن جنونها انظر إلى هذا الذي قال الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيله وانظر إلى هذه التي جن جنونها ماذا تفعل؟ فذهبت إلى نبي الله داود فدخلت عليه فاستأذنت فأذن لها فقالت له يا داود إن ربك ظالم انظر الفرق إن ربك ظالم قال لا اتق الله اتق الله يا امرأ وأراد أن يهدئ امرأة وعيدة وبهاء الله سبحانه وتعالى فحكت له الخبر فلما حكت له الخبر فبينما هم جلوس وهو يعظه نبي الله داود بينما هو جلوس استأذن جماعة من الناس فأذن لهم نبي الله داود فكل منهم دفع شيئا من المال وقال نظر إن نجانا الله سبحانه وتعالى يعني بنذر بهذا المال فقال ما الخبر قالوا بينما نحن في البحر جهادت الرياح وكادت يعني المركب أن تتفكك أخشابها فكل منا يعني نظر إلى الله سبحانه وتعالى إن نجانا الله سبحانه وتعالى يعني كل منا يدفع كذا قال ثم ماذا حدث قال رأينا طائر يلقي علينا أحبالا من الغزل أو من الصوف فربطنا بها المركب فنجانا الله سبحانه وتعالى فلما وضع المال فنبي الله داود أعتالي المرأة وقال لها يا إمرأة ربك يتاجر لك وتقولين ربك ظالم يتاجر لك هي لا تعي الحكمة ولذلك كل من لا يعي الحكمة لا يصبر كل من لا يعي الحكمة لا يصبر فلذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد رضينا صلى الله عليه وسلم كان يوعك لما دخل عليها عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله أتوعك مثلنا قال لا إني أوعى مثل رجلين منكم خدت بالك مثل رجلين منكم شد نسب من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فامتحان لصبر العبد المؤمن ولا يصبر على البلاء إلا المؤمن الذي يوقن أن هذا ما نزل إلا بحكمة لله سبحانه وتعالى وكذلك فيه دليل على ضعف الإنسان فيه ضعيل على ضعف الإنسان إذ أن الإنسان حينما يرى أنه غير مفتلة فلربما يعني ينظر في نفسه أنه يستطيع أن يفعل ويفعل ويفعل ويفعل فحينما ينزل عليه البلاء يعرف قدر نفسه ويعرف قيمة نفسه ويعرف أنه ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء ولذلك لما رأى ذلك من الرجل الذي كان أحد الفقراء يأكل يعني قطعة من الجبن وبعد ذلك شرب من ماء يعني غير هذا ماء مار في الطرعة فذلك الرجل الثري الذي عنده من الأموال ينظر لهذا الرجل أنه لا يستطيع أن يقوم بعد ما أكل هذه الأكلة وشرب هذا الماء لا يستطيع أن يقوم فإذا به يقوم وأقول الحمد لله فسأله على أي شيء تحمد الله أنت على أي شيء تحمد الله قال أحمد الله على إننا حضمت هذه اللومة الذي وضعه الحمد لله أننا عظمت فانظر إلى هذا الإ المعنى الحمد لله على أننا عظمت وغيره الذي لا يرى أنه يعني ضعيف ويرى أنه كذا ويستطيع أن يفعل بالإشارة يفعل كذا بالكلمة يفعل كذا وهكذا حينما يبتل يعلم أنه ضعيف فإذا علم أنه ضعيف يعلم أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى فيرجع ويعود ويرضي الله سبحانه وتعالى رب وكذلك عدم الركون إلى الدنيا فحينما يعلم أن الدنيا دار ابتلاء وأنه مهما أوتي في الدنيا مهما آتاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يساوي في الآخرة شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض أنعم أهل الأرض الذي يعني عاش طيلة حياته في نعيم وفي ثراء وكذا لم يرى نكدا قط ولا هم من قط ثم يغمس غمسة واحدة في جهنم ثم يسأل هل رأيت نعيما قط يقسم ويقول لا ورب ما رأيت نعيما قط فكل هذه يعني من الحكم التي سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالبلاية والمصائب وكذلك التنبيه والتحذير للعباد أن العبد مما لا شك فيه مقصر فما دام هو في عافية ففي نعمة من الله سبحانه وتعالى فلما يبتليه الله سبحانه وتعالى يعلم حقا أنه مقصر ولذلك لزاما عليه أن يغتنم هذا الوقت الذي هو فيه في صحته يغتنم هذا الوقت الذي هو فيه في شبابه يغتنم هذا الوقت إذ أنه سيأتي وقت بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل فليغتنم هذا الوقت وليعلم أنه مقصر ولا يستطيع أن يقوم بالعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إلا أن يكون صافرا محتسبا راضيا بما قدره الله سبحانه وتعالى <تصفيق> في سؤال كده شيخ محمد بعض الناس ممكن تسألوا يعني هل يبقوا الموضوع كويس هل إننا علشان أبقى راضي بالله عز وجل ما دعيش ربنا سبحانه وتعالى أنه يرفع هذا البلاء في الحقيقة أن الدعاء لا ينافي الرضا، فأرضى الناس بالله سبحانه وتعالى هم الأنبياء، ومع ذلك الأنبياء دعوا الله سبحانه وتعالى وحثوا العباد على أن يدعوا الله عز وجل، وذنوني اذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأدعية الأنبياء كثيرة في القرآن فمعنى أن الإنسان يدعو فمعنى أن الإنسان يدعو فإن هذا لا ينافي الرضا لأن من ضمن حكم المصائب أن الإنسان يدعو ربه ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يبقى الله عز وجل يبتل الإنسان ويصيبه بالآلام ويصيبه بالمصائب لعله أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويدعو والتدرع والدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى فهي لا شك لا تنافي الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى الرضا عبادة الدعاء عبادة فكلاهما عبادة وكلهما طاعة لله لا يتعارضان وقد لا يكون يعني ربنا صلى الله العبد لأجل أن يسمع صوته يعني يحب أن يسمع صوت عبدي وربما يعني البعض يتمنى أن, أن البلاء يعني يكون معاه حتى يتضرع فلما أجيب إلى طلبه امتنع من الدعاء فحرم من, فحرم من فضل الدعاء الشيخ خاطف بالنسبة للاشياء التي تجل برد الله عز وجل يعني هي الأشياء التي تجل برد تجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يعني إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها نعمل ايه تاني عشان ربنا سبحانه يرضى عنا الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد ويرضى عن العبد سبحانه وتعالى بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، فكلما كان العبد مجتهدا في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو في طريقه ليحصل على رضا الله سبحانه وتعالى في كل أوامر الله سبحانه وتعالى، ما من أمر يمتثله العبد إلا وفيه رضا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ما أمرنا بامتثال الأوامر إلا ليرضى عنا سبحانه وتعالى. الجنة برضى الله سبحانه وتعالى وكل الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بها إلا حتى نفوز بالجنة فلذلك يعني عنوان عام كل أمر لله سبحانه وتعالى يأتمر العبد به فهو يجلب ليرضى الله سبحانه وتعالى وكل نهي وكل نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو يجلب رضا الله سبحانه وتعالى فليس رضا الله سبحانه وتعالى بعيدا كما يظن هؤلاء الذين قلت سابقا أنهم يقبلون أيديهم دون الفعل فلابد أن يفعل حتى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى بد أن يتكلم كلام الذي أمر به المولى سبحانه وتعالى فضلت الشيخ محمد ذكر الحديث نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا حتى في وقت حلول المصيبة حتى في وقت نزول المصيبة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فالإنسان في وقت حلول المصيبة لابد أن يقول ما يرضي المولى سبحانه وتعالى حتى يجلب رضا الله سبحانه وتعالى حمد الله سبحانه وتعالى قول يجلب رضى الله سبحانه وتعالى كما تفضلت بالحديث الصلاة تجلب رضى الله سبحانه وتعالى قيام الليل يجلب رضى الله سبحانه وتعالى الذكر يجلب رضى الله سبحانه وتعالى كل عبادة تجلب رضى الله سبحانه وتعالى فالذي يريد أن يرضى عنه المولى سبحانه وتعالى فليمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولينتهي عما نهى عنه المولى سبحانه وتعالى لذلك من أذكر الصباح والمساء رضيت بالله رب رك الله, الله. محمد صلى الله عليه وسلم ومن قالها يعني كان حقا على الله عز وجل أن يرد فضلت محمد يعني يحضرني قصة سيدة أم سلمة رضي رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين لما مات زوجها أبي سلمة يعني ورسوسة معلمها اللي هو الدعاء اللهم أجن في مصيبتي خيرا وخلوف لي خيرا منها هني كثير من الناس يفقد ولده ويفقد زوجته يعني ويفقد ما له يعني ويظن أن يعني يعني لا يأتي عليه خير بعد هذا، فسيد أم سلمة رضي الله عنه وأرضها مرت بهذه به بهذا الموضوع أنها فقدت زوجها أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا فلما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجنني في مصطفتي هذه وخلف لي خيرا منها ماذا كانت تقول يعني وماذا كانت تفعل؟ والله في فعل أم سلمة رضي الله عنها. كمال الامتثال لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي من حيث لا تدري من أين يأتيها الخير. لما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مصيبة بشيء فقال اللهم أجرني في مصباتي وخلو في الخير منها قالت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا ترى أمامها أفضل من أبي سلمة فقالتها متوكلة على الله عز وجل ثم قالت لنفسها ومن يكون أفضل من أبي سلمة؟ فقالتها فقدر الله لها من هو خير من أبي سلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على كمال امتثال الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل يعني, يعني يخلفهم بما لم يتوقعوا وبما لم يتصوروا فعلى العبد أن يفعل ما أمر به والله عز وجل عنده حسن السواب وحسن الجزاء سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الدار الأخرة تمام لذلك يقول يعني الشيخ إبراهيم النخعي متابعين لو اطلعتم على الغيب رضيتم بالواقع لو الإنسان فعلا العلم إيه, إيه هو المصيبة اللي جاته ديت خيرها عند الله عز وجل وإيه الفايدة اللي من رأها هيرضى فعلا بما قسم الله عز وجل له تمام كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر يعني يتأمل أقدر الله عز وجل ويصر بها وهو يتأمل أقدر الله سبحانه وتعالى ما له سرور إلا في مواقع القدر ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيهما ركبت إن كان الفقر ففيه الصبر وإن كان الغنى ففيه الشكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت الأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم. الشيخة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني الصحيح ماض في حكمك عدلٌ في قضاءك ما معنى هذا الحديث أو ما الثمرات إذا أخذها من هذا الحديث؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير حكم الله سبحانه وتعالى ماض في كل الخلق إذ أنه جل شأنه هو أحكم الحاكمين ولكن يعني أذكر لحضرتك هذه القصة التي تبين أن الإنسان ربما لا يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له وفيه الخير ولما يرى شيئا يعلم به أن هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى فيه الخير لما كان أول الأمر ليس راضيا لما رأ الذي رأ تمنى أن يدوم هذا الحال رجل الله سبحانه وتعالى رزقه بست بنات فزوجته حامل فهو يهدد المرأة ولا ذنب لها فإذا بالمرأة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ولد ذكر فهذا الرجل بينما هو في منامه يرى كأن القيامة قد قامت وأمر به إلى النار فأخذته الملائكة فلما أرادوا أن يقذفوه في النار فإذا على باب النار الأول بنت من بنات، فقالت لهم لا أبي لا لا تقذفوه، فذهبوا إلى الباب الثاني وجد البنت الثانية، الثالث وجد الثالث، الرابع وجد الرابع، الخامس وجد الخامسة، السادس وجد السادسة، السابع لم يجد يعني بنت ولا ولد، فقام وهو يصرخ ويقول اللهم اجعلها بنت سبحان الله. سبحان الله هذا في أول الأمر وهذا يعني مشتهر عند كثير من الناس في أول الأمر ما كان راضيا بالذي قدره الله سبحانه وتعالى إذ أن الذكورة والأنوثة بيد الله سبحانه وتعالى يهبوا لمن يشاء ناثا ويهبوا لمن يشاء, يشاء ذكور وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم السلاسة وسئلة ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الذكورة وما بال أنوثى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا سبق ماء الرجل وإذا عل ماء المرأة هذا كله في مسألة ألا وهي مخلقة أو غير مخلقة وهذه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى لذا قال جل شأنه يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء من فالله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إنا إذ أنه سبحانه وتعالى جل شأنه بحكمته يرى إنما يصلح هذا العبد الله سبحانه وتعالى وهبه له ولذلك أيها الأخ الحبيب الإنسان حينما يرى أو لما رأى هذا الرجل هذه الرؤية رضيه مع أنه في أول الأمر الواجب عليه والمستحب أن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى لا وهكذا في كل أمر أيها الحبيب هكذا في كل أمر من الأمور كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما وعدل في قضاء قضاء الله سبحانه وتعالى وفضل الشيخ تكلم في العدل جزاه الله خيرا وفضل جزاه الله خيرا عدل الله سبحانه وتعالى في كل شيء والله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يقضي سبحانه وتعالى إلا ولذلك أيها الأخ الحبيب الإنسان حينما يستشعر ذلك وأن هذا الذي يحدث بيد الله سبحانه وتعالى ولا بد إن لم يرى هو حكمه لا بد أن يعلم أن لهذا حكمه لو تذكر حضرتك قصة ذلك من الرجل الذي كان يركب فرسا ثم نزل ليشرب من البئر وكان معه سر من المال فوضعها فنسي الصرة وانطلق ركب الفرس وانطلق ونسي السر فلما تذكر رجع في المسافة الذي ذهب إليها ورجع جاء رجل فشرب من البيئ وأخذ السر وانطلق يعني في الوقت الذي رجع فيه هذا الرجل انطلق بالمال جاء راعي غنم بعده فيسقي غنمه فلم يجد لا سر ولا شيء فجاء الفارس الذي ترك الصرة وجد من عند البيئ؟ أرى أين الصرة؟ قال والله ما رأيت شيئا أين الصرة؟ ما رأيت شيئا فقتله سبحان الله. وانطلق ففي الرواية أن نبيا ولم يذكر اسمه في بعض الروايات أنه سيدنا موسى قال يا رب يقتل المظلوم ويفر الذي أخذ الصرة هذا الذي أخذ المال لم يقتل والراعي يعني مظلوم فأوحى الله سبحانه وتعالى إن لي في ذلك حكم طب أي حكمة بعقلي وعقلك أي حكمة في ذلك هذا الراعي الذي قتل ولم يأخذ شيء وهذا الذي أخذ المال وانصرف فسأل المولى سبحانه وتعالى عن الحكمة قال إن أبو الراعي قتل أبو الفارس فكان القصاص. بس نحن ذاك بس اللي السلام عليكم. السلام عليكم. شو كان اللي تصلن أطالش؟ كم فارس كان قد سلب مال ذلكم الذي أخذ المال. فرد المال إلى أهله وكان القصاص. فهذا يعلمه من. الله سبحانه الله سبحانه يعلمه الله سبحانه وتعالى سبحانه. فعلا تتحقق مقولة الإمام إبراهيم النخاي لو اطلعتم على الغيب رضيتم بالواقع بقى حاجة بس أخيرا إن شاء الله نخدم بها مع فضل الشيخ محمد الرضا بقضاء الله عز وجل يناف الرحمة يعني مثلا واحد مات له مثلا ابن فهو عايز يرضى بقضاء الله عز وجل فهذا هل يمنعه هذا من البكاء يعني ما يبكيش على فرق ابنه ولا يجمع من بين الاثنين في الحقيقة يعني بعض العباد لما مات له ابن رأوه يضحك فقالوا ما هذا قال لهم رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى قالوا لا بس النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه ضحك عند المصيبة بل قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون فأيهم أولى يعني أن العين تدمع والقلب يحزن ولا الإنسان يضحك الجواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوبعدين بيقولوا للنبي عليه والسلام يعني وأنت يا رسول الله تبكي قال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الخلق يعني لا شك يعني لا بأس هو يبكي ولكن هي القلب آه. راضيا عن الله واللسان لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى خير الهدى هدي محمد صلى, محمد صلى الله عليه, صلى وسلم. عليه وسلم جزاكم الله خير نسمى الله رجل. عز وجل أن يجعلنا من الرضين بقضاء الله من يا الله. رب العالمين جزاكم الله, الله, الله, الله خير, الله خير. الله يا الإخوة المشاهدون جزاكم الله خيرا حسن مشاهدتكم وما يسعنا في آخر هذه الحلقة إلا نتقدم بخلص الشكر فضيلة الشيخ محمد لبيب فضيلة الشيخ عاطف المحمدي أنا شرف لي أننا أجنب الله خير. خيرا إذاكم الله خيرا نفع الله عز وجل بكم ونختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته